بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك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 نَرَوْهُمْ ما مَا يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كفروا لا لَا اليوم الْيَوْمَ إِنَّمَا تجزون مَا كُنتُمْ تعملون. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ إلى الله.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 تمم لنا نورنا و افر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومؤواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا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 ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين